لما لمحت وطلت صرت ملبكي وعرفت قصد وقلت بده يشتكي لما لمحت وطلت صرت ملبكي وعرفت قصد وقلت يشتكي فتشت عاك الميسا افتح له حديث وقفت وقف واتنينا نسينا اللحك ومن يومها عم نلتقي ونقعد سوا من يومها ومن يومها مدري الصدف بتسوقنا مدر الهوى حلوا بقى يفهموا رح يهب الهوى ضيعا ما بيخبروا انك زكي ردي منديلك رديك بيضا وشانت حديك بكرا بيجي محبوبك وبيلاقي كيمس ودي ردي منديلك ردي, ردي, ردي خليها ترف علي يا موسي خليها ترقص علي لما عيونك بتفي bi ji mahrubu biku bilaiki جبل ناطرة تنزورها بليلة غازل راكعة لغيمات عند بوابها وتارك النجمات عصفها قبل هالجرد يا حدود السامة نحن وانت وباقت غناني يا هنة يا حلو اللي بيتك صوب صوبك عم ياخدني الشوح يا حلو اللي بيتك صوبك عم ياخدني الشوح عم حاكيك amb حكيك برف وزور بحياتك لا تحتل ردي منديلك ردي بيضا والشامس حدي بكرا بيجي محبوظي كو بيلاقي ايه مسود ردي منديلك ردي بيضا والشامس حدي Pura vii mafa buvi cuvia e qui